تفوح رواحه الريحان لا أزكا ولا أطيب وياشد الطير في البستان لا أنت ولا ترى تفوح رواحه الريحان لا أزكا ولا أطيب وياشد الطير في البستان لا أنت ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطراب ويسه الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغراب ويسه السهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب جلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرى تفوح رواحح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى تفوح رواحح ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الأبل في الوادي فلا تنسى بواديها ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الأبل في الوادي فلا تنسى بواديها لا أضيع ولا ويشدو الطير في البستان. لا أندى ولا أطرى، طوحو روائح الريحان. لا أزكى ولا أضيع، ويجد الطير في البستان. لا أندى ولا أطرى، ماء أُل الهادي. يعانق رمل لشاطيها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها وماء البركة الهادي يعانق رمل لشاطيها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها <تصفيق> ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرام تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرام وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصغار ووحي الله إلهام فجل الخالق الأكبر وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأسوأ ووحي الله الهامه فجل الخالق الأكبر تفوح روا்ح الريحان لا ازكى ولا اطيان ويشد الطير في البستان لا اندى ولا اطراب تفوح رواح الريحان لا ازكى ولا الطير في البستان لا أندى.